ربما يودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يَعْلَمُونَ وما أهلكنا من قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأسرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظر ونزلنا الذكر وإنا له نقرقون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم الرسول رسول إلا كانوا يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجلمين لا يؤمنون قد خلت سنه وَلَوْ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يا عجون لقالوا انما ذكرت ابقاءنا بل نحن قوم مسؤول ولقد جعلنا في السماء غرودا وزيناها للناظرين وحفظناهم كل شيطان رديم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب والأرض مبدنا وألقينا فيها رواسي وأنبدنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له مراجسين وإن من شيء إلا عندنا صزا قَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدْمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْصُرُهُ إِنَّهُ عليم عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا من مِنْ فَلَصَارِمٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونَ والجنة خلقناه من قبل النار من السموم وإذ قال ربك للممائكة خالق بشرا من رطص الصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من ضوءه فقاله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما قال لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من خمر مسنون قال فاخرج منها فانك وليم وان عليك النعمه لا يوم الدين نذيب عبادي اني انا الغفور نصيب وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم من في مريم اذ ظنوا عليه فقالوا سلاما قال اننا منكم قالوا لا توجد إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالبين قال ومن يطلق من رحمة رب فلما جاء آل الوطن يرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتناك بالحق وإنا نصالحون فأشرب أنك بقطن من الليل واتبع بذارم ولا يلتفت منكم أخذ ولا يلتفت حيث تموول وقضينا إلى ذلك الأمر أن تابر هؤلاء. واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهج عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعلك النوم لفي سكرة يعملون صيحة مشرقين فجعلنا عاليها ساتنها وأمطرنا عليه الحجارة من سدين إن في ذلك لآلات للمتوسمين وإنها لبتبيل إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكتل ظالمين فانتقمنا منهم وإنه مال بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا رمام معرضين وكانوا ليختون من الجبال بيوت الآمنين فأغلقوا الصيحة مسمحين فما أغنى عنهم ما كان ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه ذاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمدنا عليك إلى ما متعنا به أجواجا منه لا تردن عينيك إلى ما مترنا بهم أجواجا منهم ولا تحزن عليهم واصفر جناطك للمؤمنين وقلني أنا النبي المجيد كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزيز فاربك لم يسأل النوم أجمعين عما كانوا يعملون واصطع بما تؤمن الذين يجعلون مع الله إلى النهاية فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتفح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد بَكَحْتَ يَأْكُلُ الْيَقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّقْمَانِ الرَّقِيمِ أَتَأْمُرُ الظَّالِفَ لَا تَسْتَجِنُوهُ سُبْحَانَ ولكن <تزلوا> الملائكة من أمره على من من عباده ان يكون هناك من اجل ان من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من خلق يَنظُرُوا إِلَى نطفة فإذا هو قصير وَزَيَّنَّاهَا وَمَا خلقها مِنْ فُتُورٍ أَوَلَمْ يَجْعَلْ فِيهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ وَإِنْ نَحْنُ لَمُسْتَمِعُونَ أَوْلَمْ وتأمل أفصالكم جنادنا لم تكونوا بالدين إلا بشق أنفس إن ربكم لغروف رخيم والقيل والبضان والحمير التوكموا ويخلق ما لا تملون، وَاللّهُ قَدْ بَلَى السَّبِيلَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وما ذر لكم في الأرض مختلف الألوان وما في الأرض الألوان إن في ذلك آية لقوم يذكرون وهو الذي سقى البحر لتأكلوا منه لحما طريقا تستخرنوا من رحمة تلبسونها، وتستخرنوا من رحمة تلبسونها عطر لكم مواتر فيه ولترتبون فضله, فضله ولعلهم فضده تشكرون. وألقى في الأرض راسي أن تميد بكم وأنا روتوا لنعلكم تهتدون وعلامات وعلامات وعن نجيهم يهتدون له لا ضد المستكبين وإذا كيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسلطي الأولين ليحملوا أوزار كاملة But I don't. فجنوا أبغاب جهنم خالدين فيها فلما اثمتوا وَقِيلَ لِلَّذِينَ للذين مَاذَا ماذا رَبُّكُمْ ربكم قالوا خيرا للذين فِي في هذه الدنيا خسر ولداء الاخره خير ولماداء المستقيم جنات عمليه يدخلونها تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار لهم فيها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم نقول جنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتيها كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما أروا وخاص ما كانوا به يستهدون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما ربنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك قال الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء النهي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبوا الله لتنبوا الطابوت فمنهم من ناد الله ومنهم من حقت عليه الضمانة فتيروا في الأرض فَكَانَ آثِمَهُ المكذبين إِن تَخَرَّفَ على مُدَاوٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ مَنْ نُضِلَّ وَمَا لَنَا نَصِيرُ وَأَقُفُ What well أَنُزَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُطِ وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَةُ بَيْنَ لِلِنَّاتِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُونَ أَفَرَى الَّذِينَ مَكَرُوا السيئات الله بهم الأرض أو يأتيه العذاب من خيث لا يشكرون أفأى من الذين مكروا السيئات أن يخصب الله بهم الأرض أو يأتيه العذاب من خيث لا يشكرون أو يأخذوا في فما أو يأكلون في تفلّب فما من من جزئ أو يأكلون لا تفلّب فإن رب كل رغب الرطب يروا إلى ما فلك الله من شيء تبين إلى الجوع اليمين والشمال ولله يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَقُوفُونَ ويسعنون ما نرمون وقال الله لا تتهدوا إله المثنين إنما هو إله واقب فإنها يذهبون ولو ما في السماوات والأرض ولو الدين واصل أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظور فإليه تجعون ثم إذا كجف الضر عنكم إذا فريق رب يشركون ليكبروا بما اتيناهم فتمتموا فزهف كانوا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ذاقناهم تم الله ان لنا مما ويجعلون لله البنات سلطانا ولهم ما يشتغون وإذا بصر أخضهم بالأنسا ضل ولهو متودا وهو كظير وَهُوَ الْعَزِيدُ الْخَفِيمُ وَلَوْ مُآهِدُ مَا نَا شَبْضُ مِمَّا تَرْكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَحْرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا ويجعلون لله ما يكرهون وتطب أنسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لطلع أرسلنا إلى أمم من شَيْطَانُ فدين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين الذي تختلفوا فيه وذلوا وغصمت لقوم يؤمنون وإن لكم في الأنعام العبا نطريكم مما في بطوله من بين فرص وذب لبنا خالصا سائضا للشاردين ومن ثمراك النشيل والأعناب تتشدون منه سَقَعُوا وَرِقًا فَتَرَى إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةً لِلْقَوْمِ يَأْسِلُونَ وَأَمْكَرَ رَبُّكَ إِلَّا النَّخْلَ أَنْ تَجْبِهِ مِنَ الْجِبَالِ رُوَتَهُ وَمِنَ الشَّلَرِ وَمِنْ مَا ثُمَّ كدير كل الثمرات فتكي سلو ربك ذلنا يقل من بطون ما شراب مختلف من ألوانه فيه جفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العور لكي لا يعلم درجاء شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض فَمَن الذين فضلوا براد جير استهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أبى بنعمة الله ولله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفله ورزقكم من الطيبات افمن باطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من فلا تضربوا للناس الأمثال إن الله أعلم وأنتم لا تعلمون ضربنا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على جيء ومن رزقناه من نار وحسنا فهو ينفق منه جرى وجرى هل يكترون الحرد لله بل أكترون ما نعلمون وضرب الله مثلا رجل أحدهما أبكى لا يقبلوا عن شيئا وهو كلم على مولاه أينما نوجه لا يأتي بخير وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أركم لا يخدر على شيء وهو كلم على مولاه أينما نوجه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعالم والعالم على طراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمو الساك إلا كلف البطر أو أغرب إن الله على كل شيء قدير إن الله والله أخرجكم من بطون أمهات كنا تعلمون شيئا وجعل لكم السماع الألقار وجعل لكم السماع الألقار والأفئجة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسفقات من جو السماء ما نمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم ستركونا يوم ضرمكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتالا إلى حين والله جعل لكم مما فرق ضلالا وجعل لكم وجعل لكم سرابين تفيكم الحر وترابين تفيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك الزلاب المبين يعرفون نعمة الله كنت من كونها وأكثرهم الكافرون، ويوم نبعث من كل أمة شديداً، ثم لا يقبل الذين كفروا، ثم لا الذين كفروا، ولا رجلاً تبلغ. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذر للذين كفروا ولا هم يستغفرون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفض عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى أشرفوا جركاءهم قالوا ربنا هؤلاء جركاءنا الذين كنا نبعون دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن وضل عنهم ما كانوا يسترون الذين كفروا وطروا عن سبيل الله ذننا عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه أنفسهم وجئنا بك جديدا على عليك الكتابة بيانا لكل شيء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تلائل القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والذور يعجوكم لعلكم تذكرون وأعجوا بعهد الله إذا عادتكم ولا تنقضوا الايمان بعد توكير ورجعلكم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين أقضت قبلا من بعد قوة أنكاسا تستجدون أين نفل غلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يجلوكم الله به ولل بينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة فتسألن عما كنتم تعملون ولا تتجدوا أيمانكم دخلا بينكم فتجل قدر بعد تبوتها وتبوكوا الشوء بما أخرجتم عن سبيلنا ولكم عذاب عظيم وَلَا تشتروا بِغَضَبِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَن الله باقر ولنبدين الذين صروا أجوا بأحسن ما كانوا يعملون. من أمل صالحا ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه خيار ولنجدينهم أدهم بِأَحْسَنِ ما كانوا يؤمنون فَإِذَا قرأتنا القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وَمَا عَنَادُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْمُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آتَيْنَا هل أستروا من لا يأمنون قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا هو بسرى للمسلمين ولقد نعلم يقولون إنما بشر لسان الذي يلحدون إليه أعدد وهذا لسان عربي مبين إن الذي كذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرم وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرف بالكفر صدرا ولكن من شرق بالكفر صغرا فأي غرض من الله ولهم عذاب ناظرين ذلك بأنه مستخب الخياة الدنيا ولم آفرة وأن الله لا يهجي القوم الكافرين What, What? ك من بعد يالغفور يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ولم لا يظلم؟ وضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رزقها وَرَغَدًا يَأْتِيهَا كل مكان مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ الله اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما ربقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما وَقُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُرِدْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَبِهِ يَهْدِهِ وَمَنْ يُرِدْ إِلَّا بِشَرٍّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَمَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ان الله لظفر رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاب فان الله غفور رحيم الا تقولون لما تخف ان سنتكم هذا يَهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَذِبِ لَا تُنْحَدُ مَتَى قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ I'm mm -hmm. mm -hmm. إبراهيم خليفا وما كان من المشركين إنما دعوا إلى على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحقوا بينهم يوم القيامة فيما كانوا قضر إلى سبيل ربك بالحكمة ومن وعظة الحسنة وجادرهم بالذي أحسن إن ربك هو لا قبط فاعقبوا بمثل ما وقلتم به قال له وخير واصبر وما قبلك إلا